يم ثلاث ثلاثةشر الص الوط تعلم الغات الأجنية تعلم اللغات الأجنية ما صف الإسبان أين تعلمت الإسبانيةرت الإسبانية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية كان رت غام معئ الكيد وأتكلم أيضا شيئا من الإيطاليا؟ نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية خشاف شأة مدغحييف أ أنك تكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا اللغات متشابهها؟ اللغات متشبهها إلى حد ما م تظ أستطيع أفهمهادا أطيع أفهمهادا أال لدب أفهمها فيخ لكن تكلم والكتابة؟ ص لكنلتكلم والكتابة شيء صعب أندع الصاهر بشجئوت و أزال عمل اخاء كثيرة وما أزال عمل اخاء كثيرة انا تئ تمد أرج أن تصحح ل دائما. أرجو أن تصحح لي دائما ههجايا شلخ طوى مؤود نطقك جيد تماما نطقك جيد تماما يشلخ كزات مفتا عندك لكنة بسيطة عندك لكنة بسيطة نتان لنخش مهي خانأت يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت ما هي صفات ها ام شلاخ؟ ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ أت أسا كوس صفا هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ بأيزة خمري ليمود أت مشتمشت؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ أنا لا زخرت كرجا، إخزة نكرا لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف أسمه في الوقت الحلي أن لوز خاغت تحغت العوان لا يخت على بال العوان لا يختتر على بال ش لقد نستهه للتو لقد نسته.